الحمد لله رب العالمين والعاغبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وصلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد الحادي عشر ضرب ككوية طبنات حمق سواجر للمقضلات الصلاة الصلاة وحيالها برية الحدي عشر ككيو تو نار وقد عرق من سير قينتي او من أركانها اركان السعليات اركانت السعلكه كمده لاجل سمة سأوك لو شل الأول أوكعي ثم صدر في قامي قام كمض في قام يساقل الناس يسقط لو شلته شوفت الاول تحيات ومرق الصعاويان او ثم ككعي ثم عاد له وسنقد عاريب وساقون عاميد انا كسيا ها هاك مرق يسافيري قلبك فعل كي يتضمان يقفك الثلاثي سابر رؤية أركامك يصدح يتضمك على هذا فعلك أحد إنه قد يسوه سنة بركية تصارها نتئية حركك على ذلك تشد باب مستاكتي وحذي مستاكتي محاولية وحقك على طوام حي سنة واحد بلد جاشعينه هو واجب كان يواجب يفرر هذا المدل الشافعية بضح صغار رجل يفرر يواجب يدل أسوال منك أنا الجمهور الجمهورتان إنه مبارك الشافعي أحمد هي غير خسائق الأموية أبو حنيفة مريان يخير حنيفة مريان طيب ماركة معنى واحد غاية مال ربن اللاعب المال الواجباء في الصلاة مال فروض والصلاة مال بأو حين اللاعب لا طيب يا نمرك الله يسوى المعنوية حضباء وحال الالحة الواجب لا يترك إلا الواجب واجب واجب الله تلا صادقة الصنة كاكا الواجب نحن بلقى شيء حضباء الصنة بطاقو الصنة وثاتحيات عديدو أو اوك إن مرغا صحاوي صنة وحالكا كاكا على وياهاي حرامنا يتهينا ذوتهاي كنا كثايا بطلت صلاتك صلاة هذا الشيخ وين صلاة هذا حركة عندي برتين، لكن مسألة لكن لجا سر هي بيه، حديث إمام أتى حرام ثاني، إمام كاتفيه كبو فديا، أديك بهمرين لك عيوا استعتابوا تاني بعصرتي، كريه، حاسبين غير بس وعي الله واجب الواجب لا يعارضه على الواجب لما هو واجب يتكوه رجال الله اسمه الديدان سادقته وحقه بالقشه هو واجب امام كانت القادم ايه واجب اذا ما هو واجب اسمه الديدان ايه اسمه مقارن. اهل ما هو ايه تبعه يبروني السلاة ايه يبروني سورك الكرياته اما امام أطحي. الثاني عشر اللي بيتماغ البقاء وين الكبا قياها توسي وضف ركن ركني الى تيقن مرخو يقصر ترقى ما شيك تبتانقي قبل الكوري او شك فيه كشكي اذا ضال مرخو قايرا بعرفا عرفياها بل السبع فيلزم وحواجه كالعود لنوصى ونقضى فورا سيد دلدقى الى الفعل ما شي سمينتي تيقنه بصري تركو كتبتانقي سوشك فيه كشكي الا ان كان مأموما معمول يهيم ويانه فقال عظم الصحابه امام الامام وكذلك لا يجوز له الاود ان الله الى الله ورسوله الاعمى عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن لقد كنت اشتريت ان ارسلت ان ارسلت ان ارسلت ان ارسلت ان ارسلت ان ارسلت ان ارسلت ان ارسلت ان ارسلت ان ارسلت ان ارسلت ان ركوع ان ارسلت ان ارسلت ان ارسلت ان ارسلت ان ارسلت ان ارسلت ان ارسلت ان ارسلت ان ارسلت حصوصتك قاله إياه سلاة داله يقولي سادة في سجوده إياه محاك ورئيس سجوده اعتدال عزيزه السجود سنبه وحال حصوصتين على اعتدال كي يسمع الله لمن حمده ده ده فقط وحصمين ايه وحاوه ينكربه سواء النقاش الدكبه وخاصة وحاوه اعتدال بعد حصوصتين وصمع الله بعد رمضه تاجن ik heb het niet weten of ik het niet weet. Ik heb het niet weten of ik het niet weet. Ik heb het niet weten of of ik het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 طيب لكن حدّي كلياتهاي قصبة وصو النقيصة مرقى وتشكل إتجاري ما صنعتني سمعة سبعين إنت مرقى الكشكي لو حصلين عايرن بالمرقى سحوي يندب صو النقام كد من لو حاول يصير وصو إتجاري مرقى العاير صو سجودي هذان إنت هذي كليات ور إمام صنحتناهم عروس إمامتها هذي لكن إمام رسوله رضي الله عنه مأمومة صحيح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 Hadii ruuxa iyo arsaanta salaadda mid kimi ku jira aad xasuusatay ki kordeynaa la sameeyl ama ka shirkiga ma sameeyay si ki kordey ina samada samayn sidin degadna qorow wax soo saayno hadana kana ku soo wa sooodi hadii laakin ina wax xarantaa iimaankaas mar u dib u noqonaysi iimaankaas marxu ka baxayso wa barigaad gumaad dib u la iman oo raayis taagal kan ka salaama يشغل باب جدا يا والله مدي واخا وانا وتاهران في دابا داين ما انتي حال قاعد في قحة الصطيف، كل يلا تعيشون مع، سيدلك بذو المغمرة، اسديالك، مي يعني اسديالكم سواسان، صنع الله عن ها، سك، اسديالك سواسان صنعين، ها، الله كورن حضن بسافش سجودي، هذا هذا إمامه، إنت الله في salaa harweeyaan adayna ma asooma adigu waxa weeyaan iimaanku حرب xarabal salaada ayowde kooxrada kooxda abd qabada oo kana leenini jeeyu arwaa انا كو هغي هاي عمر خاص حوايا ركع عمر ركع بس ادو كل اسكار عبد القادر ادوس على وجه سجود بس <تصفيق> نعط عبد القادر السجود اديهز عمر قاضي عملها سياسه عمر ركع صلاه كب حماد علي مر... ما؟ <تصفيق> <دا> <تصفيق> <تصفيق> هو يمضى عظيم ممضى ممضى ممضى ممضى ممضى ممضى ممضى ممضى ها ممضى ممضى ممضى ممضى ممضى ممضى ممضى ممضى ممضى ممضى ممضى ممضى ممضى كات ممضى ممضى ممضى ممضى ممضى ممضى ممضى ممضى ممضى ممضى ممضى ممضى ممضى ممضى ممضى ممضى ممضى ممضى ممضى ممضى ممضى ممضى ممضى ممضى ممضى ممضى ممضى ممضى ممضى ممضى ممضى أيه؟ أ أروك؟ لا. حاضر. أروك خلاص. هذا روحك. ديجة رحوي يوم بنشير خلص كعب تجلس. تجلس قبله يجلس. صلاة قبل. محمد صلينا هذا. إيه. محمد صلينا. هذا يق أو مرخص رحوي يوم حال كل يوم يا اخاي فكريوا تكون يا اخاي وحراد كي كدمبي وانا بغيتك سد دراعك و صوني قايصا صلاه القلب وان قال يا واصح Ik heb ook gevoel dat ik hier ben. Ik heb het gevoel dat ik hier ben. ان شاء الله عشان الاجتماع ان شاء الله هي اعتذار لو بس سيس جوه واحد بدأ نص بس وانت كل الاضافات الاضافات صغيره حضار لكن إمامكم كلمته يجب أدوه يقولون قوم بإسنه إمامكم الثلاثة عن إسراء فريصا إمامكم الثلاثة عن إسراء كده من الله دوه وحاوله وكي حيوة ها yeah. من مرتك على حصتهم عليهم هل يجب أن نغتر من صلاحاتك الجل؟ صلاحاتك حدى بمعنى الشيخ يسوي مكهب لها ما أهم السئلة لا أقول لكم كحيسي ما كمان بي وشيخ المكهب لها اعتدارك وركاتك تعرضه سجوده كجيرا حصتك حدى السجوده يسكسر على لكن قصر وحواجه كان يدين بصونه وتعيدارك كذب ناسي حضار لكن حصوصتي انت يا الصلاة بكبه حضار عنا بقوله إياه حضار عدل له هذه الساكتين هذه الساكتين بحضة تهيهر ونقال إستاذ احتار كيف تكتين الثاني عشرة خلفيات من هذا البقاء وينوكوب بقاء في ركن تير أرخام الصلاة كميدا إذا تيقن مركو يبقين صلاة عمو خب صلاة ترك ماشئين كتلي قبله كوري أو شك وكشك يفيد حديثنا اذا طال امر قوتها لا ضربا حرصي بل اسه ذافه يلزم وحكو واجب العود ان وصلنا فورد الى فعل ما شيء سوينتي فيقرؤه صديق او شك فيه وخشك يوم إلا ان كان معموما معموما لهي مويان وفيات هو وائم برجعته بعد السلام إمامه امام خيسو امام كيسو والسلام على صديق ولا يجوز له العود وحي كتن الدين ونقوانو فهذه الاحكام وأحكام ثانية يلزم ويفوئ دوي كل مسلم غفر صوم مسلم معرفة عب رشدين وللموضوي والغصن ما يدعو صلاة صلادة صلامة صلامة عصمة عتير كثيرة فربنا جدا آت فمن أراد غفر ضر حياة قلبه قلب سنكون نكون والفوز يوم والفرز عند ربه ربه أكيسة فيتعلمها حبركم ويعمل بها نفع الفرق فلا يتركها فلا يتركها كما تركا الا متساهل من يسوس الله يموريا او لاهم من يرسو الله يموريا او ساهي وسوس الله يموريا جاهل وجاهل وننا يتكذب وحوسئ ادكان يا وحكمه معرفه بالشيء سيئ ادكانيسوا ادكار الصلاه صلاه اركانت الاركانت البروتين ونحن نذكرها هنا مش نغصينا باختصار الكرتم ركوع ااا مركز الحدث الصلاة مع حال اتباع مع سجود مع فريلوس صلوا مع سجود الله مع حال orang حياكم حال orang صلبيكم وكاس الكر الصلاة الصلاة وش على كاره ونحن نذكره عن الشئ هنا بيشن باختصار عن غصر كورينا فيقول حرع المصليكة تكري وصلي فرضى الظهر أربع رقعات مدائم مستدد قبلة معموما لله تعالى الله أكبر ايه قد بلترية أصلي كنيا فرضى الظهر فلا دواجي والظهر أربع ركعات مدائم مستدد قبلة معموما لله تعالى الله أكبر قلع بيثنا قبعد مستقبل القبلة قبلة نوان قابل صنع معموما إمام محطم حرارة لله تعالى إله دركب المتغرية الله أكبر أهل تصلي مين ما شاقين قال إسامس أغطني تصلي فرض الظهور أربعة رقعات أداء مستقبل القبلة مأموما لله تعالى تضوي مع ان امام هادتا waxa wadaan imaaman isdigma halka maamuma hadda dooto waxa ku bedeli muqtadiyan muqtadiy ma ku bedeli adaan tammeysheedana waxa soo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 ولكن شيئا عدد ان يكون هناك امر اخر يقول لك ان يكون هناك امر اخر يقول لك ان يكون هناك امر اخر يقول لك ان كان هناك امر اخر يقول لك ان هناك امر اخر يقول لك ان هناك امر اخر يقول لك ان هناك امر اخر يقول لك ان هناك امر اخر يقول لك ان هناك امر ان كان إماماً أو مأموماً إمكان إمام الإمام هدوي هي ويأتي إماما ويأتي ركوعا وكبتهيا أو إماماً يماؤما إمكان هدوي هي منفردا مكرئيا من ثم يقولوا سورة وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما من المشركين ان صلاتي ونصحي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك لا شريك له وبذلك اتقوا انتم من المسلمين وجئت واندي وجهي وجيهي للذي عليه ووجهه فطر السماوات والسنين تعري والارض ظلك حنيفا حاله من حق الكوتسن مسلما ومسلما وما أنا عنك من بيه من المشركين المشركين تقال الغام إن الصلاة يعني الصلاة ضيض ونصوك يقل عيب ومحياي أن الله شايد وما تيجير ضيض لله إليه وصناك رب العالمين عالم قوة مسك لا شريك له إذ لو لا تأمجرته وبذلك السبعين أغراها نوم اقتل يا وأنا من المسلمين المسلمين تأمك مضحي وحاك روكوبنا حكاثوبة دريكة اللي كما قرم وذكر الله أكبرتنا الله أكبر مصاتر آدم وحاثوبة دريكة اللهم باعد بيلي وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقل من خطايا كما ينقص وظل أبيض من الدنس واي. اللهم من بالماء من الله اشهد الكبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واسيلة طيب سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وطهارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك بعدك بدرك طام وحاضر وبناء دعاء الاستفتاح بالراحة دعاء الاستفتاح مواجب مصوصني عرض قول الغد هو واجب جمهور طحيقا مصوصني لكن مركل في ذي النصوص نلقوه الرسول صلى الله عليه وسلم أو رب كبيجي قفي اللو رميان إنكسر لغة تعلمك تعود استفتاح قفي اللو رميان ونسيان فدي بعثنا لكن قفي كسر لغة ذبذم يشاك سرعي وواجب عرفوا قول الغاجح يا صح وشال المهمون بمعنى واحد عود استفتاح يا آخر السنة يا جور ما سلاح رئيي. محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك ان تتعامل مع الله عليه ويقول لك ان تتعامل مع الله عليه ويقول لك ان الله عليه ويقول لك ان الله عليه ويقول لك الله عليه ويقول لك ان الله عليه الله عليه ويقول لك ان الله عليه ويقول لك ان الله عليه ويقول لك ان الله عليه ويقول لك ان الله عليه ويقول لك الله عليه ويقول الله حضات صالت غربا يتعي او كبق لأذيق وعروك على عرص فاته اضاد كن مشكول شده على هذا فاتحال ديق وطمعين بيوامك ونسكر وكوحاك بعضي هاي رضا تحال داستي باللاوان لا جهل هذا هو المسياني يضل وتكاوره اسواء مع الظروية اقول ايه ذالك وحاولك ايه المركة امتا مرغي سيأبر بالله من الشيطان الغديم وحاولوا قلنا نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وحاولوا قلنا نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه وي كدنا فاتحته بالنام بسم الله الرحمن الرحيم واخر الفاتحه جمل وضمين امين بالاضلال وريثم ثم يقرا سوره هذا نصوره اخره فتعلم غلط ما يصح بالاضلال سوره اخره واخره ايشا ايه وحويا سورته كدنباي سورقه امين سرادو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مارك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين آمين امين سنه امين لوجو معناه هو استبدل أمين حتى وحين قراء إساء إله لكن أمين باتر هذا قسط بين قراء إساء عادي قسطين دعين وقال ليه يا الله سلايد أبرانك ولا أمين البيت الحرام سليمان. طيب وكواك أعبروا قساسين سابروا قسط بو حين قراء إباكوك بحياه وحكوك أن أمر خديقة أمين إيه أمين فورا سأوسعي ثم يقرأ صورة صورة وخرية صورة وحوية أما قول الله عن قطه أم هو حوية أم, أم, أم عورتين كأن قطه أما قرآن كلام عن قطتين صورين الأخرية لكن صورة كاملة أفضل من بعض الصورة صورة تميز كتير حوية تبقى كفّ البناء صورة وحيدة بره رميه الله سبحان ربي العظيم وبحمده ورنا سبحان وحمده ربي ربي يا العظيم وينا وبحمده محدسان قد هنى ثلاثه مرغات صدح جرب ركوع ليا محل قاعده استدال ركوع المحك الله حميده سمع الله اله لمن قف حميدة ربنا ربك يولك عدل الحمد ماضيك الصناتي ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد أفتح سوق بنهي من الصماوات السمد المقه يومي الأرض المقه يومي الأما شيء مقه شئت شي أضعنت أو من شيء بعد شيء دهديئا راسو سيوة يوحو أرانا يهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما عقيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد ومنك يوجد تانور عامة حضروا محور السجود والقاري الله أكبر سبحانه ربه اللعلى سبحانه وحان الزهن وطهر ربي ربي جيال علاي سرغيه وبحمده مهده سانا قر ليها نحي ثلاث مرغات صدح جاربك عليا وعليك ان تتركني الله اكبر بطن رياضي ربي اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني وعف عني الله اكبر ربي ربي يوم اغفر لي دم دافئ وارحمني محرسو واجبرني اي كفرات يوحي غدمان وارفعني قريقه وارزقني يا رزاق واهدني يا حنوني وعافني يا عافي واعف عني سيخي سامح حضارين تاوال اخرين وحضرون رب غفر لي ورحمد لي خليه فقال صادات وانتوئين ويبنان تهي هدنا وثورا الله أكبر سجود الله ديان سبحان ربي العلا وبحمده ثلاث مرات لكن سجود ركوه دعوين ثربانا لغا أخريا صدوح القدس رب الملائشة ورقوح لكم دا وحك لكم دا مرغا صحاوي سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرية والعظمة ما كم دا باي من سجود الدعاء كرسخ لسانك الطاو وحظر بانتاء في الدعية سماه سامي أبي أصحاب الصباح ورقة جراني وحظر بانتاء في الدعية سماه سماه سامي ما في الدعية طيب عربيات وجماعة لكن لو حاول ين الفارن عربيات كتير هذا السنة يسمعنا جدا من برج هذوكوا لكن صوام الغداء بعض العلم نعم بهداهم ما سيردي هنا بنا اه ابو سجيوس هم بعربية الى مال حلالي يسي يا ابو سجيوس بعرا وحاول ين الى حيوان من كايكو ألو سجد سم الله حاضر إله ويحافي إله حنكه حافي ألو سجد سم الله لا إله إلا الله سجد صالحا في بيتي ألو مره وخا دبانتا ما بعضهم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 جلسوا عليه. فهذه راعات حبر العضو صوت المعمي ويفعلوا كل يا في باقي رعاتي. فعضها كلاط جميع ما شيء لما انت ذكرنا ونقول شيء من الا نية اليد إلى وتكبرة الإحرام ويان. فهي في الأولى تكبيره الإحرام هي يلي يدو عبد الله ورسوله جلًا. وإذا زادت واذا ذاك ثم كبرت صلاهه والصلاه ركعتين لو ركعوا كبلنت اجلسوا وفريسه من التشهد الأول تحياتك اللهم فريد ثانيا او فيقولوا حول التحيات سلام يا المبركات بركيا المباركات وبركيا والصلوات المباركات والحبيس يا طيبات ونعم لله له الصمدين السلام عليك يا النبي و رحم الله وبركاته السلام عليك ما تقول يا دشرات أيها النبي النبي الله ورحمة وصلاه أن حديثه وبركاته وبركات العدسات. السلام من ما تقولي علينا عدسات. يارأي عبد الله طبعا لا الصالحين والز. أشهد وحم رغاتك عيان الله إله إله حق له عابر دائما جريء إلا الله لا إله وياه. وأشهد وحم رغاتك عيان محمد النبي الرسول مه. اللهم صلي له أمان على محمد النبي محمد وايه الله الكبر고 سألنا يا رب عبي استحبوا سفاعية إيه لكن الكاس هذين نديكم نقولوا التحيات مرطة وكي عبدالين عباس التحيات وكي عبدالين عباس سواء صحيح لكونا لقد سعي حسينيك وعق سعي حسيني التحيات كعبدالين عمر ويحرى بلد قاتم كيف حرى بلد وكف وكان فيه ذو كم التحيات لله والصلاوات والضيبات السلام عليكم التحيات لله والصلاوات والطيبات السلام عليك يا نبي هذا نور كذلك عبد حياد عمر وخطاب اكرمك يا عمر بن الخطاب بايتونا كميده تحيات لله الزاكيه الطيبات السلام عليكم اتشياك عائشه كميده اسغون وكذلك وحكميده تحياتك عبد الله مسعود الغويمسان عبد الله مسعود عبد الله بن عمر عمر بن الخطاب عبد الله المسعود عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس احمد الخطاب عائشه صه والشطاس واي اريد اكمل بك حنابلده كعبله قربي باطش كا وحاول يعمل يسلم مالكيدي باطش كذلك قال امم وحاول عائشه وحاول باطش انا في قلب لمينا اديكو انت واسيه وياه وها هذه كتا صلاه كتو شنب صلاهه يا زلمه حضرات اتهيات وحضريم السلام عليك النبي عبد الله عليه الصلاه والسلام عليك كاف وكاف الخطاب بينه السلام على النبي هذا اليوم الى بينه قريه قرص عبد المسعود وكله يا صحابه صحابها كمده يا بعض السلف وحينها النبي ما داموا دخلوا نور قد صلاه على النبي بالورا ميرا جمهور اهل العلم لو مايا حوى عباده وانا التوقيفية سيد نبي الله رسول قاله لكم دي في الصياسة ورقة سمية لمنح صوته احضيه اي سيدة احان لها النبي الشيخ لها عليه السلام والسلام سيدة الغاجي حان سيدة بل قدين عليك ايوها النبي بل قدين لكن بعض العلم هذه قبائلنا السلام علي الله ورمي وايهي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين نبي جنو حكا سيدة صلى الله عليه وسلم لحديثه صحيحة قفت مركوا السلاي له حيث صليحين يسوي دعالا في وحوره دعالا هلية أضارك الصعوة ونالسم أما صمد هجوه أما قلو كهجوه أضارك الصعوة ونالسم دعالا هلية أشهر الصالحين كد قطاع عامة سابقيا ذاو قفم منطعي ومضع الدول في ذات إيا الصلاة ويقود إياه اولا سنوه الدول في ذات إيا الصلاة ويقود إياه الصالحين صالح طيوية أشرى عن جنسية استغارية تفيد العوم. سابق ذبحوا يان وعام. وايهم؟ الله على محمد. صلّي بوق التحيات كذلّك صح أرخان الصلاة وجدنا. لكن التحيات هو موجبها. ما يوصلني. ولو بعض على العلم وحقيقة هو واجب التحيات هو. التحيات كذلّك أنا أرخان توجدنا وينه. وقوة كن صاره أرخان تيجي واجبات كن صاره. وعند واتو حال يلا بين وكف هذا الوثق <تصفيق> صلى بالبروسو سال هذا الوثق صلى بالبروسو و يبيل و يقول و يقول و يقول و يبيل و يقول و يبيل و يقول و يبيل و يبيل و يبيل و يبيل و يبيل و يبيل و يبيل و يبيل و يبيل timada iyo soo xaqiiqaan waxa qoryaha waajib ka iyo rogniga kala saara xaqiiqaanin أما ما المشافعية حكا مرياني حكا مركي للصحيح هذا مرياني واجب إيه يفترض إيه مكنوا اسمه اليقر ها هذه فروض الصلاة لبلاهم أركان صلاة لبلاهم واجبات الصلاة لبلاهم واجبات الصلاة لبلاهم ما المشافعية ثم يقوم بإسلام وياتي الله إذن باقي رجعات سلاة السلادي ثم عليه لكن لا يقرأ أخري ما يصورة صورة بعد تشهد حياة الدبذي بعد التشوه الأول التحيات قرر بذي بمعنى مرق التحيات كانت تحياسرو أر عذو كع صدح عذب ما يوم وحويان صرود عقب ما بعد التشوه الأول التحيات ضحي وش رج عليها كتب بيها صرول لود الماء ثم الجلوس الأخير فاتقه ود بي ويقول حار فيه خلي التحيات والبركات والصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ان محمدا رسول الله اللهم صلِّ الله أمّم على محمد من محمد عبدك وضُوّن كعهه ورسولك رسول كعهه النبي النبي كعهه الأمية أمّجه أمّجه وحلق قرن وجهه وعلى آل محمد من آل كيس إن يو أزواجي حاسة كيسي والبضلية عياد كيسا يمن الله أمان كما صليت السادة أمانتي على إبراهيم وإبراهيم وعلى الإبراهيم وإبراهيم أهل كيسي أقراب وبارك على محمد نبي محمد الله النبي وبارك الله وبركي على محمد النبي محمد النبي النبي أهاء الأمي رحمة القرية وعلى عالم محمد وازواجه وذرياتي كما باركت صاحب بركيسي على ابراهيم وعلى ابراهيم في العالمين الحميد المجيد <تصفيق> اللهم اغفر لي اله ويدنا بالناف ما قدمت وحمر ما مصلي وما أخرت وحديبت اللتي صليها <تصفيق> الكاظ اللهم صلي على محمد باكو وفلم اللهم صلي على الرسول باكو وفلم اللهم صلي على البي باكو وفلم وكاث <تصفيق> اللهم اخفر لي هذا دمنا ما قدمته عمره والسلام وما اخرت واحد دولي سيب معنى الدم بقى الصوص العلوية هي الدم بقى التريبة الى الاضافة وما اصرفت يوحن سريسان هاصمي وما اعلمت يوحن عطيسان موجي يوما اصرفت يوحن كحب ذبي يوما شيء انت بيلا حيو اعلم عديو تايبيه وشيء قاس مني حقيها انت بيلا هالمقدم الله فرغيات حي. وأنت المأخر اللهم بيات من عين الإداه هو الأول والأخير إلى معنى الإداه حرام رغنا اللهم الله أنت اللهم كالهرسي... الله يحيو أنت المقدم اللهم دكت هوريسياتي وأنت المأخر اللهم ديم لقاطحيه قفنا له رجبنا قفنا لدجل ديم لا إلى إلى حلوة بلا مجرا إلا أن تعلموا يعني ربنا رب يأتنا نسيف الديا ديرا حصلت ولا أدونك مرقح الثلاث خيس وحاوه يام بينا من حلمات الرحمة الصلاة عليهم ووح الله وحيه قفك خير وحاوه تنبس وقريبه حقه مرقح مرقح حليب بعد المغربان اللواخرية اليوم مرقصة وحات عضي مدهور بيها الضاحي تغريبا طواني صنعي كتوليك تحساس وحات عضي مرقح حوك مرقح مرقح وذات الشيخ محمود سوفي الليله وحقه فردي اي ميرعج وقه حدبان اللواخرية برق شيخ محمد وسوف الولوج شيخ محمد qarah amadayn baa wax ugu arin buu waxa wayn kaalindubiri waay sayo ka dib uguiri xasana tan maxaa laga wada ah ah allahumma robbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban naqisa maxaa laaga wada ah raas aan qoro ma waxa أمر خوانا البناوه وخل كوير مل قاصخا غورتا علي حاله ولا كدي في سندام غاروي يا رب ما غاروي من بوكته رب العالمين يا تانا نسيف الجيه هدييه حسنات ونايال او وقنا عذاب النار نلط على كل له نغديره اللهم الله يوم اني انا اوعد بان كان من غريب من عذاب القبر عذاب القبر ان من ومن عذاب النار na taab kale an ka maangay iyo min fitnaha mahya nolosha sidii an ka maangay oo soo fitna mar ciinno لا سبحانه وتعالى الدنيه عفوا الله قد حضر الدنيا قبل أن يحضر الشيطان الله سبحانه وتعالى وحكد الدنيه ادويه انتوا الشيطان بكدي لا حول فلا قوه الحياة الدنيا ولا يغرنكم بها بالله الغرور باي الدويره الدويه اندغى وها كذلك الشيطان انه يندم بالله سبحانه وتعالى والمبات الجري في مال الانسان خاطرهم كدواته يا رب واخره يا شاكك لك لا قوتنا قادوا كدواته نفس أولك هذا كله إيان إذا نصق أبو حلو أما ده نصقه حسابنا إياه ترى هو شو عاليس ثم ينفهمه ترى حيث يزيد لحد شيخ ومن مفسدات المسيح الدجال, الدجال دجال كحوي في تنطيس دجال وحكاصل مصطلح الحديث لما ترفي في جامعين ويرى وحويان بادل بالأعمال الصلعه هل تمت لون إلا فرضا موسيه أو غنيه مغية أو مرضا مصدا أو مرضا مصدا أو موت مجهزة او الدجال وفشل وغاي مي يمتر أو ساعة أله وعمره من الساعة صليت يقول تضللش أنت من كل حاولت أنت تدلونه هو حسوا إلا فقر موسية فقر إذا موسية إلى ذي إنك قد عميان فقر إذا أنت من قد ما قابل غنية مضيئة واكو مضبع سقاطان وحولي حتى أنت منك السو قران قران ورب الحين صل الله كلام فقر موسى يكون عيذوقي طيب أو أو ينقل ينقل ينقل ينقل في المحاور او غنيه مضغيه قال لي ما حكي اللي صارته او كيفك غارسيسه او مرض مفسدة وحالودي فتاجهه او موته مجهزة غيرين ديال دريسه كبيره ديرينا عفوا او حرمه مفنده جلوي التفسير او الدجال كدجان كاته مسوده او الدجال فشر غايب رجاله من ما كان كوشر بدن ينتور يسوقوا أنت أصدريته. سأذكر النبي رضي الله عنه وسلم أنه يتعوذ بالله من أربعة إله أفر كما أن سبحانه وتعالى تعوذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فسنة المحيا والممات ومن فسنة المصيح الدجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وارني. أنت أوره صادريه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين شافل. آمين مضر.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 عشركم تضاداتكم هي كصوص على فصح من وين؟ حضروا فصح من وين؟ دلعيك البدي طبعاً فصح من وقلنا إن شاء الله هي تضاداتكم هي كصوص على بس كدنا نسيب لاعب دون أحد من حال مختصر صغير كتقولي له مختصر صغير لليه آه